بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> لا الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وَإِنَّكَ تِرَضُّ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَتِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِنْ مَا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم وداكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَتْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَنَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْو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 ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بِهِ الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وذا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا في عن كل حزب بما لديهم فرحون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبصّطه في السماء كيف يشاء فيبصّطه في السماء كيف يشاء ويجعله كتفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 ولقد ضربنا لئنات في هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون